أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد الرسول على حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح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 وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله صفة من صفات المؤمنين يتحلى بها الأولياء الصادقون بعث الله نبيه ليتممها وأنزل الله في كتابه آيات عظيمة تبين مكانتها من اتصف بها كمل إيمانه وعظم يوم القيامة قدره وشأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمر بها عموم المسلمين وخص بالحفت عليها الدعاة إلى الدين من أعظم صفات عباد الرحمن وأكثر ما يدخل الناس الجنان ولا يلقاها إلا, الصابرون ولا يلقاها إلا الصابر ذو حظ عظيم صفة كان الجزاء صاحبها أن يكون من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم قيامه وما من من أحد إلا وهو يطمع أن يكون من أحب الناس إليه فأي شيء, هذا فأي شيء هذا الذي يتحقق به القرب إليه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويجعل المرأة محبوباً إليه أما إنه ليس بكثرة الصيام أو الحج والقيام وليس هو بالمبالغة في الزهر ولا يتطلب بسطة في العلم والجسم ولا جاه ولا مال فما عساه أن يكون روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا نعم أيها الإخوة حسن الخلق صفة من الصفات العظيمة وعمل من محاسن الأعمال من اتصف به فقد من الله عليه ورزقه بخير, رزقه بخير, بخير ما رزق الله العباد جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما خير ما أعطي الإنسان يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام خلقٌ حسن رواه أحمد وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌّ حميم قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين بالصبر عند الجهل والحلم عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم أيها الإخوة المؤمنون الأخلاق الكريمة والصفات الحسنة لها اعتبار كبير في دين الله تعالى وإذا كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق تُبنى على الإيمان والإخلاص والمتابعة فإن, عل... فإن علاقات المخلوقين فيما بينهم يُبنى أغلبها على أساس الأخلاق والسلوك لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أبواب الخيرية قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه وما كان هذا الاهتمام منه عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق إلا لعظم منزلته عند الله تعالى كيف, كيف وهو سبب للقرب من الله تعالى ونيل محبته فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا أخرجه أحمد وقال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا أخرجه أحمد وحسن الخلق كذلك طريق يوصل إلى كمال الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً رواه أبو داود والترمذي ويعظم, ويعظم شأن الأخلاق الحسنة حتى يكون صاحبها في عبادة دائمة يعادل درجة الصائم القائم مع أنه قد لا يكون مجتهداً في نوافل العبادات لكنه أدرك ذلك بخلقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بخلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود والأخلاق الحسنة تثقل ميزان العب في وقت يكون أحوج ما يكون إلى ما يثقل موازينه بل جاء الخبر بأن حسن الخلق هو أثقل الأعمال الصالحة في الميزان قال النبي عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة, يوم القيامة من خلق حسن أخرجه أبو داود والترملي وحسن الخلق كذلك من أقوى الأسباب التي تدخل الجنة فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق رواه الترملي ويعطى صاحب الخلق خلق الحسن بيتا في أعلى الجنة جزاء لترقيه في معالي الأخلاق ومكارمها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 أ... لمن حسن أخ... خلقه أخرج أبو أخرجه أبو داود والترمدي فهنيئاً لمن جمع هذه البيوت كلها أيها الإخوة واستعراض النصوص الدالة على فضل حسن الخلق ومكانته في الإسلام وتعداد مزاياه لا يكفيه وقت قليل لكن كانت تلك أمثلة وأدلة تنير الطريق للسائرين فإذا تقرر هذا الفضل في, في الخلق الحسن فما هو؟ فما هو الخلق الحسن وما كيفية إدراكه حتى يحصل المسلم على ثوابه ذكر العلماء في حسن الخلق أقوالاً كثيرة منها أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه وأن يتواضع لهم ولا يفخر عليهم ولا يختال ولا يتكبر ولا يتعجب ولا يعجب وإن تكبر عليه غيره فليحمل منه ذلك ويعامله باللين ويغض الطرف عن أهل الرقاعة من المتكبرين وأن يوقر الشيخ الكبير ويرحم الطفل الصغير ويعرف لكل ذي حق حقه مع طلاقة الوجه وحسن التلقي ودوام البشر ولين الجانب وحسن المصاحبه وسهولة الكلمة مع إصلاح ذات بين إخوانه وتفقد أقرانه وأخدانه وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض وأن يبذل معروفه لهم لوجه الله لا لأجل غرض مع ستر عوراتهم وإقالة عثراتهم وإجابة دعواتهم وأن لا يقف موقف التهم وأن يحلم عن جهل عليه ويعفو عن من ظلم حسن الخلق هو جماع للأخلاق الحميدة والآداب الشريفة والصفات العظيمة الجليلة فهو كثرة الحياء وقلة الأذى وكثرة الصلاح وصدق اللسان وقلة الكلام وكثرة العمل وقلة الزلة وقلة الفضول وحسن الخلق هو البر والصلة والوقار والصبر والشكر والرضار والحلم والرفق والعفة والشفقة حسن الخلق عدم اللعن والسب والنميمة والغيبة حسن الخلق عدم العجلة والحقد والبخل والحسد أيها الإخوة هذا هو وزن حسن الخلق في دين الله تعالى وهذه هذه هي حدود الأخلاق الحسنة وصفاتها فليزن كل من أخلاقه بميزانها فمن كان, فمن كان سيء الخلق فليحسن خلقه ومن كان ذا خلق حسن فليحمد الله تعالى وليسأله الثبات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ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 الداعي إلى رضوانه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحسنوا أخلاقكم فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق والبداءة والفحش وسوء الخلق تدل على قلة التقوى أيها المؤمنون لقد كان من أهداف بعتة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الأخلاق الفاضله قال عليه الصلاة والسلام إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق أخرجه أحمد والحاكم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم الأخلاق الحسنة ومجاهدة النفس على التحلي بها وليس عذرا, وليس عذراً لصاحب الخلق السيئ أن يقول طبعاً جبلت عليه إذ إن من الأخلاق ماء ما هو مكتسب يؤخذ بالتدرب عليه ودليل ذلك أن معاذا رضي الله عنه لما أراد صفرا قال يا رسول الله أوصني فقال أعبد الله ولا تشرك به شيئا قال يا رسول الله زدني قال إذا أسأت فأحسن قال يا رسول الله زدني قال استقم ولتحسن خلوقك أخرجه الحاكم وصححه وفي حديث آخر قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمثوها وخالق الناس بخلقٍ حسن فهذا يدل على أن منهما هو مكتسب يرب الإنسان نفسه وأهله وأولاده عليه وخير من نقتدي به في هذا الباب عباد الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ربه جل وعلا في حقه وإنك على خلق عظيم ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن متفق عليه نشأ صلى الله عليه وسلم وعاش متحليا بكل خلق كريم مبتعدا عن كل وصف ذميم كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا كيف لا وهو القائل لا تطعوني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة أخرجه البخاري وفي صحيح الجامع قالت كان يخيط ثوبه ويخصف عليه وكان صلى الله عليه وسلم رقيق القلب رحيما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وكان صلى الله عليه وسلم كريم الطبع جميل المعشر عن عثمان رضي الله عنه قال إنا والله قد صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحذر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير رواه أحمد وكان صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير الابتسام قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم وكان صلى الله عليه وسلم أوفر الناس حلما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطوا بيده لم رأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله أخرجه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس عفوا آذاه قومه فسأله ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين فأبى وقال لهم يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله وهو في وسط الصلاة قال فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني أي يسكتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معاوية رضي الله عنه فبأبي هو وأمي قال ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وفي صحيحه أيضا عن أنس قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهن مهن أي توقف عما تفعل فقال قال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه فتركوه, فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصرحوا لشيء من هذا البول والقذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو, فجاء بدلو ماء فشنه عليه تصوروا عباد الله لو حدث هذا في مساجدنا يحدث أقل منه بكثير فتقام الدنيا ولا تقعد ولا تقعد فعلينا أن نواجه المشاكل بالصبر والحلم والأنات والتصحيح والتوجيه بدل التشنيع والتوبيخ اقتداء بصفوة الخلق صلى الله عليه وسلم ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تعامله الحسن كثيرة ولولا خشية الإطالة لا ذكرت منها ما تتعجبون أيها المسلمون ما أحوجنا نحن المسلمون إلى الاتصاف بالأخلاق الحميدة والخلال الجليلة ما أحوجنا إلى طهر الأنسنة ما أحوجنا إلى طهارة القلوب ما أحوجنا إلى البعد عن الغش والبداءة وإزالة الحقد والبغضاء فإن المسلمين فإن المسلمين متى تألفت قلوبهم وحسنت معاملتهم كانوا كالبنيان المرسوس يشد بعضه بعضا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وإن الناظر إلى السنة لا يجدها كثيرا ما تحث على ما يقرب القلوب ويحسن الأخلاق بين المسلمين لا يحل لمرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام حثت السنة على البشاشة على البشاشة عند اللقاء تبسمك في وجه أخيك صدقه حثت السنة على إفشاء السلام والمصافحة ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا حثت السنة على كل ما يبعد الحزن وسوء الظن عن المسلمين إن كنتم ثلاثة فلا يتناجتنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه حتى السنة على العطاء وتبادل المعروف بين المسلمين من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه وإذا تحل المسلمون بأخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية صلح المجتمع وكانوا دعاة خير إلى الدين بالقدوة والأفعال الحميدة وفي الختام, وفي الختام عباد الله هناك مسألة مهمة يغطل عنها كثير من الناس إذا تكلم في الأخلاق وألا وهي أن أصل الأخلاق هو التوحيد فمن فقده لم ينتفع بغيره قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان وابن جدعان هذا مات في الجاهلية قالت إن ابن جدعان كان يصل الرحم كان يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ينفعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رواه مسلم اللهم إن نسألك اللهم إن نسألك أن تحسن أن تهدينا إلى الأخلاق الحسنة فإنه لا يهدي إليها إلا أنت اللهم واصرفنا عن عن الأخلاق السيئة فإنه لا يصرف عنها إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها إنك ما وليها ومولاها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 ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهومن به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارف منا واللهم واجعل طأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ ولا إلى النار مصيرنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم وإنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم واهدهم إلى الخير اللهم وإنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لوالدينا وترحمهما يا رب العالمين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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأذكركم أن الجمعة القادمة إن شاء الله سيكون فيها جمع تبرعات بأجل إنهاء بناء المسجد فكونوا في الموعد وبارك الله فيكم وفي أموالكم وأولادكم وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم أتموا الصفوف الأول فالأول القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان اعتذلوا في الصفوف الأخيرة واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر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 فشاربون عليه مِنَ الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله أكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر الله الرحمن الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 فيهما عينان تجريان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبيي آلاء ربكما تكذبان وَتَّكئينَ عَ فرُر فِ بَقَائِهَا مِن استاستَبَقَ وَجَنَ الْجََّتَيندَ فَبِييَ آلَ إِ رَبِّكُ ماَا تُكَذِبَان فِيهَِّ قاسَِةُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثهَُّ إِسُ قَبَلَهُ وَل جَ فبيي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبيي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبيي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده